الذي احمده في علاه راجيا رحمته ورضاه عائزا به من سخطه أو معصاه شهدا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ونبيه مصطفى فاللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهداه وبعد يا في الله في الحقيقة من الجميله في هذه الليله التي لفتت نظري قول هذا الذي كان له قرين يمنيه بالدنيا ويريد أن يقطع عن سبيل الله جل وعلا قال ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين عرف حضرتك من أخص صفات أهل الجنة أنه دائما يفتقر إلى الله جل وعلا فينسب كل حال هو فيها إلى الله جل جلاله. يعني هذا الرجل خلاص وصل الجنه ونجا ما قالش اه انا نجيت ووصلت الجنة عشان انا كنت بصلي وكنت بصوم وكنت بقوم الليل وكنت وكنت وكنت لم يذكر كل هذا انما نسبها الى الله جل وعلا لانه يستشعر هذا المعنى لان في كثير جدا بيصلي و وما بيستشعرش أن الله جل وعلا أنعم علينا بأن نحن نقف بين يديه وفي كتير جدا بيقوم الليل بيستشعرش أن الله جل وعلا أنعم علينا بقيام الليل وجعل غيرنا ينام وفي كتير جدا بيبقى بين يديه القرآن يتلوه او يسمعه أو يحفظ ولا يستشعر نعمة أن الله اختصه بذلك دون غيره فذي مسألة مهمة جدا إن هذا الرجل تستشعر فيه معنى الاعتقار الى الله جل جلاله يعني انه يرى لولا نعمه الله جل وعلا لما نجى ولولا نعمه الله جل وعلا لما كان من أصحاب من أصحاب الجنان بل وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم سابقا اللهم لولا انت ما ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينة علينا وثبت الاقدام قينا فهذه الحقيقه ايها الاحبه ان في كثير بيغفل عن هذه النعمه اللي احنا في دلوقتي نعمه تحتاج شكر من الله جل وعلا هي بشكر من العبد لله جل وعلا ومهم جدا ان العبد يستشعر هذه النعمة لأجل أن يحافظ عليها ومن بين تلك النعم أيضا نعمة الإيمان أن يمتن الله جل وعلا علينا به فهي لنعيش مع نعمة الإيمان مع فرسان في ميدان الإيمان وميداننا في هذه الليلة ميدان أصحاب الجنة الذين يعيشونها في الدنيا لأن في الدنيا جنة من لم لم يعز جنة الآخرة فميداننا في هذه الليلة ميدان من يعيشون الجنة في الدنيا فتكون بيوتهم أمان قائمة على طاعة الرحمن كل ما فيها يذكرهم بالجنان وينجيهم ويخوفهم من النيران فميداننا في هذه الليلة أيها الأحبة هو ميدان البيوت فما هي لنعيش مع فرسان في ميدان البيوت وهلم لنعرف طبيعة الميدان خذ بل حضرتك هذا الميدان تقوم العلاقة فيه بين أطراف ثلاثه الزوج والزوجة والأبناء الزوج والزوجة والأبناء فهؤلاءهم أطراف هذا الميدان الذي نريد أن نعيش معهم في هذه الليلة لنرى الفرسان الذين فيه فهلم لنقسم ميداننا على لقاءات فنجعل لقاءنا في هذه الليلة بين الزوجين فنعيش معهم في رحاب الإيمان وفي رحاب ما فيه من فرسان لأنه في الحقيقة إن بيت الإنسان هو أول سبيل لنجاته ووصوله إلى الجنة إن كان البيت قائما على طاعة الله أو واذا وإذا لم يكن البيت قائما على طاعة الله جل وعلا أطاعة فهذا ميدانه الأول فلو اتلهمت الدنيا حوله وكسرت فيها الخطوب وتزلزل كل من حوله واشتدت عليه الكروب فعاد إلى بيته ليجد المسحة الحانية التي تزيل عنه هم نهاره وغم اسحاره فحينها ينسى كل ما كان ويعيش في رحاب الإيمان لأنه يجد ما يذكره بالرحمن جل في علاه فميداننا هذا الميدان ميدان من قامت بيوتهم على طاعة الله جل وعلا وأول فارس معنا فيه من الفرسان هي في الحقيقة امراه خديجه رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام ينزل, يوم ينزل في يوم من الأيام جدين عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بقول عجيب والحديث ذكره أصحاب السنن وغيرهم بإسناد صحيح فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جل وعلا يقرئك السلام ويقرئ خديجة السلام قال فبشرها في الجنة ببيت من قصد لا صخب فيه ولا نصب ولك أن تتخيل هذا الموطن العجيب الآن جبريل ينزل من قبل الرحمن بخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يوصلها إلى خديجة رضي الله عنها ما هذا الخطاب؟ ما مضمونه أنه يبشرها بالجنة ببيت من قصب أي من لؤلغ مجوة يقول لا صخب فيه ولا نصب وهذا شيء عجيب علق بعض أهل العلم بتعبليق جميل فقال لما لم تحوج خديجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرفع صوته في الدنيا ولم تصخب عليه يوما فترفع هي صوتها عليه كان الجزاء من جنس العمل أن كانت في الجنة في بيت لا صخب فيه ولا نصب ولو أردت أن تعرف فضلها وفضل البيت فانظر إلى ما حدث مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في بداية إسلامه في شيء عجيب يوم أن جاءه الملك وهو في غار حراء ويتعبد لله جل في علاه فلما عاد رضي الله عنه فزعا قلبه مرتجد خائف مرتعد فلما راته خديجة رضي الله عنها ورأت ما فيه ولك أن تتخيل الآن النبي عليه الصلاة والسلام يعود بقلب كثير وخائف لا يدري ما الذي كان جبريل أول مرة يلقاه رآه في صورته الملائكية التي كانت فلما عاد إلى البيت ورأته خديجة رضي الله عنها سالته فقال النبي صلى الله عليه وسلم زملوني أو دثروني فدسرته ثم لما ذهب عنه الروع سالته فقال إني خفت, على نفسي إني خفت على نفسي فهنا يأتيه التسبيت فقالت والله لا يخزيك الله أبدا فإنك تصل الكلة وتحمل الضعيف وتعين وتحمل الضعيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق فذكرته بفضائله حتى ثبت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان لها في الإسلام من الفضل ما لها واسته في بداية أمره حتى رفعته صلى الله عليه وآله وسلم فبيت نشأ من بدايته على طاعة الله جل في علا وفي مثل ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والحديث عند أبي داود وغيره بإسناد حسن يقول وقد جاءته امراه يوما تسأله فقال أيها هذه أزات بعل أنت فنظرت المرأة وقالت نعم قال فانظري أين أنت منه. أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك. قال انظري أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك. ففي بعض ألفاظ الحديث قال قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أترضيه؟ قالت أجتهد في ذلك ولا ألو قال فإن في رضاه جنتك أو في ذلك نارك فكأنه يضبط العلاقة من البداية بينهم أنهم يتعاملون على علاقة الإيمان المرأة ترى في ذلك الجنة فتتقرب إلى الله وتتعبد بخدمته وتتعبد بأن لا يكون في البيت مشاكل فتزيل الهموم عنه لأجل أن يكون سببا في وصولها إلى جنة الله جل في علاه وفي المقابل ترى الرجل يحفظ هذا الأمر فيصونه فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام عجيب بعد موت خديجه في المدينة يجلس تأتيه امرأة ضعيفة من عجائز أهل المدينة من عجائز المسلمين فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها فراشة وبسط لها رداءة وأجلسها عليه واكرمها النبي وبالغ في إكرامها أيما اكرام فغارت عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسالته قالت يا رسول الله من هذا من هذه فقال هذه قالت نعم قال كانت تاتينا أيام خديجة يعني ولا لا يعرفه لا يعرف اسمها لا يعرف عنها شيء إلا أنها كانت صاحبة لزوجته سابقة قالت لنا قالت كانت تاتينا أيام خديجة فغارت عائشة فقالت خديجة خديجة خديجة اليست كانت عجوزا شمطاء أبدلك الله جل وعلا خيرا منها فانتفض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما ابدلني الله جل وعلا خيرا منها فقد فقد صدقتني حين كذبني الناس وآمنت بي حين كفر بي الناس ورزقني الله جل وعلا منها الولد حين منعني الله جل وعلا ولد غيرها سبحان الله حضرتك لو تخيل بيت قائم بهذه الصورة بهذه الطريقة المرأة تراعي حق الزوجة والزوج يراعي حق المرأة ساعتها ستزول المشاكل من البيوت ولو زالت المشاكل من البيوت نصف بل أكثر من تسعين في المئة من هموم الناس زالت عنهم لأن هموم خارج بيته لا تساوي شيئا أن يكون الهم في بيته فمن أشد وأصد صعب الأشياء أن يدخل الهم إلى داخل البيت فيزلزله بل ويعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجال والحديث عند أصحاب السنن وغيرهم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله بعض الناس قال سمعت حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال فلم أتمكن من هذه لم يتمكن من حظه قال فحزنت لاجله وكنت أتمنى أن أكون من خير هذه الأمة حتى جاءني هذا الحديث قلت اذا فهذا ميداني الذي أعمل به فإن أحسنت إلى أهلي كان ذلك سببا في أن أكون خير هذه الأمة قال ف إن فقدت الخيرية الأولى فلن أفقد الثانية فقام ليعمل في هذا الميدان ليعلو بين يدي الله جل في علاه فميدان يقوم على طاعة الله لا شك أنه سيكون سببا في الفوز والنجاة بين يدي الله جل وعلا وهلموا إلى الميدان لنرى معنا فيه الآن فارسا عجيبا في هذا الموطن رجل وزوجه صل بن اشيم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وزوجته معازة العدوية، تلميزة عائشة النجيبة تلك التابعية، لما تزوج كليهما، فجاء في ليلة الزواج، فحدث بينهما أمر عجيب، قام الرجل ليصلي بركعات، يذكر فيها الله جل وعلا ويكله آيات. فلما رأت المرأة تلك الحال قامت هي الأخرى تصلي بصلاته وتتدبر آياته فهو تلا وتلا فأخذته الآيات حتى شغلت عليه قلبه فذكرته بالجنان وخوفته من النيران وغى وجابت به في أعماق القرآن فلما صار مع رحابه وانشغل القلب فاضت عينيه وظل يبكي وهي من خلفه تبكي حتى أبكي كل من حولهما فلما جاء في الصباح يسأل عن حالهما فقال الرجل كلمة عجيبة قال أدخلتموني بيتا كأنه النار يقصد به الحمام والماء الساخن كأنه النار فذكرني بالنار بحميمه ثم ادخلتموني بيتا زينتموه كأنه الجنة فذكرني بالجنة فإذا تذكر القلب الجنة والنار أسر في رحابها فلم يستطع فكاكا فقمت ارجو النجاة بين يديه فلما سألو قالت ما هو بالأحرص على الجنة مني ليصل إليها قبلي والله لا لأزاخمنه عليها بالركب سبحان الله بيت قائم على طاعة الله جل وعلا هو يرضي الله وهي ترضي الله جل وعلا في رحابه واعلم أيها الحبيب من أعظم أسباب المشاكل في البيوت أمران أمر أستطيع أن أتحدث فيه وأما الآخر فسأمسك فالأمر الأول الذي سأتحدث فيه هو غياب الشيء المشترك بين الزوجين أو بعبارة أضغط غياب الهدف الذي بينهما فتجد أن الرجل في واد والمرأة في واد لا يحاول أن يقربها منه ليجعلها تعيش معه همه المشترك فتشعر هي بفراغ ويشعر هو بفراغ فتبسر الفجوة بينهما فتكون سببا في الإشكالية وأما السبب الثاني الذي لا أستطيع الحديث فيه فهو الجفاف العاطفي الذي يكون بين الزوجين وهذا ادع الحديث فيه للمقام ثم أتكلم عن الأمر الأول وجود الهدف المشترك الذي بينهما فلو أن الرجل جعل بينه وبين صلاة بين زوجه هدفا ينجيه بين يدي الله إن هم أن يصلوا إلى الجنة فيعملوا من هذا المنطقة. طلق فبأي يتعامل مع زوجته؟ هو يكرمها لماذا؟ لأجل هذا الشيء. بعض شيخي حدثه يوما أنه حدث بينه وبين زوجته شيء أخذ فقال لها كلمة عجيبة. قال أنا أعاملك بإحسان وأنت تسيء إليّ والله لا أحسن لك بعد اليوم. قالت فنظرت إليه وقالت فاين الاخلاص يا شيخ؟ قال فكسرتني قلت لها نعم صدقتي والله لا احسنن إليك وإن أساتين. سبحان الله هذا أمر عجيب. سبحان الله، وفي المقابل المرأة التي يجمعها ذات الهدف الذي هو أنها تريد أن تنجو بين يدي الله جل وعلا في الآخرة فيجمع هذا الشيء فهي تعلم أنها إن اغضبته باتت والملائكة تلعنها هي خائفة من هذا المعنى أما إذا غاب الهدف بينهما فلن تبالي ان لعنت الملائكة أو دعت ولن تبالي ان ارضت الله جل وعلا او أغضبت هذه إشكالية كبيرة الرجل ربما يغضب إن أساءت في حقه لكن لا يغضب إن أساءت في حق الله فقصرت في الصلاة أو قصرت في طاعته هذا تفريط منه وتخصير فإذا وجد الهدف المشترك الذي يجمع بينهما على الطاعة إذن سيكون البيت سعيد يخدم من أي إشكالية ولو حدثت إشكالية في البيت مهما كانت ستحل في رحاب شرع الله لأنه يعلم أنه متعبد بشرع وهي متعبدة بشرع فالقرآن يحكم فيهما فحينها يزول كل خلاف بإذن الله جل في علاه الصحابة رضي الله عنهم كانوا بشر يمكن أن يحدث ما بينهم من الخلاف ويمكن أن يكون ما يكون بل أقول لك ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة زوج عليه أمير المؤمنين وأحد العشرة المبشرين بجنة رب العالمين تلاحيا يوما فغضب أحدهما من الآخر فلم يتكلم حتى أن علي رضي الله عنه ترك البيت فنام في المسجد فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق إلى بيت فاطمة فأخبرته الخبر فلما قال قال أي بنية فكيف تفعل ذلك والله جل وعلا أمرك بارضائه فقامت المرأة وصار علي يبحث عنه فامطلق النبي سلم حتى وجده في المسجد نائم عليه تراب قد تغبر به فقال قم قم أبا تراب قم قم أبا تراب كيف تترك بيتك فعد إليه فإنما هي نزغة شيطان سبحان الله هذه مسألة جمع الله جل وعلا بينهما لذا اذا كان الهدف بينهما جامع اذا كل اشكالية تتزول مهما كان الامر الكبير سبحان الله اكثر مشاكل تعرض عنك هي مشاكل البيوت مشاكل الازواج والزوجات وتجد فيها في الحقيقة سامحني ان ربما اغلبها مشاكل تافهة ورغم ذلك تصل الى امور او الى طرق مسدودة لا يصلون اليه لان لغة الحوار معدومة سبحان الله بل انك ربما لا تجد للدين أثرا فيها تذكرهم بكلام الله وبكلام النبي لا ينقذل الخطأ فيهم ابتداء لأنهم لم يقيم البيت على طاعة الله جل وعلا وأختم الآن ببيت عجيب وفارسين ليس لهم مثيل فيما سمعته او فيما قرأ أبو سلمة رضي الله عنه وأم سلمة رضي الله عنها قبل أن تتزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم هدف مشترك وهو الهجرة إلى النبي صلى عليه وسلم فخرج أبو سلمة معه زوجه معه ابنه الصغير فلما كان بغعاني مكة جاء رهت بني, رهت بني أسد رهت زوجته أم سلمة فحالوا بينها وبين الهجرة قالوا هذه نفسك قد غلبتنا عليها فعلى ما تأخذ صاحبتنا معك فأمسكوها وحالوا بينها وبين الهجرة وجاء رهت أبو سلمة فأخذوا ابنها فما زالوا يتجازبونه حتى خلع زراعه بينهما وهما يبكيان فنظر الرجل إليهما وهو يختار بينهما أو بين النبي عليه الصلاة والسلام وهنا الإيمان يعمل لا يكون فيه اختيار فانطلق الرجل مباشرة ليلقى رسول الله مهاجرا مضحيا بكل شيء والمرأة في بيتها لم يرقى دمعها تنتظر اللحظة التي تأتي فيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما جاء فلما رق قومها لحالها قالوا خلوا بينها وبين ما أرادت فجمعوا لها وليدها وانطلقت المرأة فجاءها عثمان بن مزعون قبل أن يسلم قالت نعم الرفيق هو حملني إلى المدينة فلم يكلمني بكلمة ولم ينظر إلي نظره قالت فلما وصلت وجدت أبو سلمة فلما جئت إليه قالت قال لها لا أدري بأيهما أفرح باجتماعي بك أم بوصولي لرسول الله قالت المرأة حسبنا أن التقينا في رحاب طاعة الله جل في فالهدف المشترك وحد بينهما وجمع همهما وأما ان تشتتت الأسباب وضاعت الأهداف امتلات البيوت هموما ومشاكل أيها الأحبة بيوتنا ينقصها لمسة الإيمان فإذا عاشت بيوتنا في رحاب الإيمان في رحاب هذا الميدان نزعت منها المشاكل وحتى وان وجدت فإنها ستكون في رحاب شرع الرحمن فيحكم فيها بما اراد فالرجل يريد أن ينال الخيرية في فيعمل لي صالحا مع اهله في بيته والمراه تريد أن تنال الرضوان والجنه فتعمل صالحا مع زوجها بيت بهذه الصوره جنه في الدنيا من حرمه فقد حرم من حرمه فقد حرم ولو حيزت له الدنيا بما فيها فهذا الميدان ميدان من أرادوا أن يصل إلى الجنان ميدان رب العالمين فأيها الأحبة هلموا إلى البيوت لنقيمها على وزان الشرع والإيمان لننجو غدا بين يدي الرحمن فلا تهملوا هذا الميدان لتنجو بين يديه جل في علاه وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم وجزاكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين